بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئه خاشعة عاملة ناطبة تصلى نارا حاملة تسطى من عين آل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن وَلَا يغني من جوع أجوه يومئذ ناعمة لتعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لارية فيها عين جارية فيها سر مرفوعة وأكواب موبوعة ونمارق مصروفة وزرابي مبتوفة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف تطحت فذكر إنما أنت مذكر لَسَعَ عَلَيْهِمْ بِمَصِيرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ